قل لا تعتذروا لنؤمن لن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون لا يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَالَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجْزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لكم لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا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 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتٍ رَسُولٌ أَلَئِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ صالح والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم وَمِنَ النَّاحُولِكُمْ من, مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئَاتٍ عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بِهَا وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم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 وَسَتُ رَدُّونَ إ عَالِمِ الغَيْبِ والالشَّهادَةِ فَيونَّمُكُم بِمَا كُنتُم تَعملون وَآخَوْونَ مُرجَونَ لِأَممرْرِ اللههَِّا يُعَزِّبهُم وَإِمن يتوب عَلَيْهِمْ واللَّهُ عَليمٌ حَكيل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 خير أم من أسس بنيانه على شفا شرف هار فانهار, فانهار به في ناء جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 يقاتونَ فِي سَب اللَّهِ فَيَقُتُونَ وَيقتَلون وَعددًا عَلَيْ حَقم فِي التووراتِ وَإِنجلِ وَالقُرآن وَمْ أَْفَابِعَهْد مِنَ اللَّ فَسْتَ بِشِرُوب بَيكُم الَّ بَا يعْت فَسَبِّح بِشُكْرٍ الذي الَّذِي لاَ يَعْتَمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ أَرْوَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ قَالُوا وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ بعد أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهم أنهم أصحاب وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَدَرَّأَ وَأَنَابَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَرِيصٌ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 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ قُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ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 ذلك بانهم لا يصيبهم هم و لا نصب ولا صد و في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو الليل الا كتب لهم الا كتب لهم به عمل صالح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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْسِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ فَمِنْهُم يَقولُأَُقُم سَادَتْهذه إمان فَأَمَّ الذيينَ آممَنُوا فَزَادَتهُم إمانَ وَهُمْ يَسْتَبِشون وَأَمَّ الذيذينَ فِي قُلوبِهِم مرَضُم فَزَادَتهُم رِجِسًا إلىلَ رجِسم فَزَادَتهُم رِجِسًَا إلى رِجِسِهِم, رجسهم وَماتُ وَهُمْ كَافون أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْسِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّن أَحَدٍ فَمَن صَرَفُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسدي الله لا إله إلا هو, إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا تن را تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا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 وَماَا خَلَقَ اللهَّهُ في السَّماواتِ وَالْأَغْضلَ آياتِ قَوْمين يَدَّقْون إَِّذِنَ لَا يَغْجُونَ لِقَ أَنا وَرَبُ بِالحياتةُِّمْياَا وَقَمَا أَنُّ بِهَا وَقَمَ أَنُّ بِهَا وََّذينَهُم عَنْ آياتِن غاطون قُل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 ُ نَذونَ اللهَّه بِمَا لا يَعلملَم في السماواتِ وَل فِي الأرض سببحانَهُ وَتَعَلى عََّ يُشْرفُون وَمَا كانَان النَّ سُءِللااَّ تَ واحدَة فَختْتَلَفُونَ وَلَل كَلمَةٌ سَبَقَتْ مِغوَبِّكَ لَ قُضِيَبَينَهُ لَضَبَيْنَهُم فيمَا فيِي يَخَْلِفُون وَيَقُولُونَ لَوْلَا إِن سِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ فَقُل إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُمَّ أَسْرِعْ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا مَا تَنقُلُونَ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 وَجأَهم الموج من كل مكان وَبُّأَم وَحيطَ بِم دو الله مخسين لَدينين دَو الله مقلصين لَّين لإِنأَ جيتنا مننه لنأَ جيتنا من هذه كون منِنَ الشكين.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 انما مثل الحياه الدنيا كما انزلنا من السماء ماء امسلناه من السماء فاختلق به نبات الارض مما ياكل الناس مما ياكل الناس والانعام حتى اذا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 والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا جوههم قتر ولا ذلة ألا أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتغهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما تَجُوعُ وُجُوهُهُمْ قَطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ مَكَانُكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بينهم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 يردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم وضل عنهم مما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء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 تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم قل فاتوا بسوره مثله وادعونا من, من دون الله ان كنتم صادقين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 فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ قُضِيَ لا بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا هذا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شاء قُل لِّأُمَّتِي أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ تَاللَّهِ سَاجِرُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ وَقُلْ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 موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق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 إِ فِي ذَلِكَ لآياتِطُوْم يسْمَعون قالَاالُ التَّخَذَم اللَّهُ وَلَدَ سُببحانَ سُببحانَهُ هو الْ الغَنِي لَ مَا فيِي السَّمواتِ وَماَا فِي الأأَرضْ وما إِْ إِدَكُمْ مِن سُ القَانون بِذاذاَا أَتَقُولونَ علىى اللهَِّ مَا لاَا تَعلملَم قُل إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَدْعُونٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إلينا مَرْجِعُهُمْ ثم إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ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 ثم قضوا إلي ولا تنظرون فَإِن توليتم فَمَا سألتكم من أجر إن أجري إِلَّا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ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 دََّ جَ أَمحَقلُ مِنْ عِذِنَا قالوا قون إَِّ هذا للَِحُُ مُبِين قَالَمُ سَ أَتَقُونَ للِحَقِلََّ جَ أَكمْ صِحر هذا صِحرٌ هذا وَلَا يُؤْنِخ الساحِونون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 فلما ألقوا قال موسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحر الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية خَوْفٌ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِمٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كنتم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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وغشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ثرينا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اقمس على اموالهم واشد على قلوبهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الالم قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ فَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا هُو الْغَرَقُ قَالَ قُلْ آمَنْتُ أَمَّنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلَأَنَا وَقَدْ عَصَيْتُ قَبْلُ وكنت من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 صددِقِ مِن وََرزَقُهُ وََرزَقُناَهُم مِنَ الطِباتِ فَ نَاخْتَلَفونَ فمَخْتَلَقُ حتى جَ أَم العْ إِ رَبكَ يَقضََهُمْ يَوْمَ القامَ يَومَ القياامَةِ في مَا كانَوا فيِيه يَختْتَلفُون فَإِنكَُفِي شَك مِاأَزَلنا اسال الذين يقرؤون الكتاب فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قدرك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا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 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ قَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ نِيعَلَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا